وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب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 وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ يَبْغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجه واحدة فقال أكفل لها فقال أكف النها وعزني فِي الخطابة قَالَ لقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَتِكَ إلَى نَعَجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد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 وقواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب لَهُ له عندنا لزلفى وحسن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه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 وخذ بيلك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استكبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيْهِ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ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 قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فإنك من إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لام جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إن هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين